السيف الصقيل وتوارى في سنة وبدى للكون صبح شاحب تهاضيا وأطل البدر مكسوب أحمد ياسين عشت مقعدا قائدا ومتشهيدا رائدا فلقد رفعت رؤوسنا وعلمتنا دروسا في التضحية والكدا فسافر بعيدا بعيدا فنعمل مراكب ما قد ركبت ونعمل السفر فهنيئ لك ال... وابدا لي جون صبح شاحب انتاضيا وأطلل البدو فالي وإلى حراس أقصانا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 وأطل البدر مكسوفا غريقاً في دجاه وأغدى الكون أسيفاً باكيا يروي أساه أمد السيف الصقيل وتوارى في سناه وأبدى للكون صبح شاحب تهاضياه وأقل البدر مكسوفا غريقا في دجاه وغد الكون أسيفا باكيا يروي أسا مثوى شيخ المعالي وانع المجد أخاه مذبك القدس خليلا أرخص الروح حافداه مذتناها الحقد فاستلى شواضا من لضاه ورمى بالنار نورا جل للا علا والسوى شيخ المعالي ونعى المجد اخا مذبك القدس خليلا أرخص الروحا فدا مثناها الحقد فاستل شواضا من لظا ورمى بالنار نورا جلل الشيب علا أطفأوا بدراد دجا والنور لم يبرى أحمداه قيدوا ليثا الردا والعزم لم تهدى خطاه قتلوا شيخ الفدا كي يحجبوا عنا ذراه ما دروا أن بن الموت ولدنا في رحا قيدوا ليثا الردا والعزم لم تهدى خطاه قتلوا شيخ الفدا كي يحجبوا عنا ذرا ما دروا أن بن الموت ولدنا في رحاة يا علي لنعل بالعزم أساطيل البغاة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 قتلوا العزاة لما ان تراءت في رؤاه قتلوه غيلة والغدر ميثاق الطغاة قتلوه وكذا كانت نهايات الأبا عجبا منه اشلا بات خفقا بالموت والموت له أحلامنا قتلوه فات ترسم المجداد دماء قتل العزات لما انت رأت في رؤا قتلوه غيلة والغدر ميثاق الطغاة قتلوه وكذا كانت نهايات الأبا وبموت الأبطال تحيا الأمة فلا نامت أعين الجبناء